الموت يهلم ما بناه الباني والتحر لا يبقي على انساني يا ناسجا ثوبا اماني فلربما نسجت يداك لفائف الاكثاني يفنى العالمين جميعا ولم يبقى الا وجه المهيمن ذو الجلال والاكلاب يا ربي ما سواك سوىك إذا ما أدركت في كفدي وبن أنيسي إذا ما أفردت عن حود ما لي سوى أصن ظني عند قلبي فلا تلمني على المنقص من عملي ان لي شفيع مشطع اذا ما جاء اللقاء غدا هو المشطع في جرمي وفي زلني. اصلي واسلم على من اعلمت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزح. الصادق الوعد الامين الذي مدحه القائل فقال والله ما طلعا شخص ولا غربا الا وحبك يا رسول الله مقرون بين ايفافي وما جلست بين قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاله وما شربت الماء من ضمأ ومن عطش الا وجدت حيالا بك في الكاسي والله ان خطر لي اليتين اتيتك يا سيدي سعيت على وجهي او مشيت على رأسي ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الار احييكم بتحية الاسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني عن أسعد بحضراتكم معادر وآدب العزم من أسر المجعين بالقنوات الحضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة التي عادت إلى باريها وإلى هذا الجسد الذي توارى بين أطباق الصرى ليجد أمامه قول ربي عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى أيها الإخوة المؤمنون وأرى عن يميني علم من أعلان التلاوة في جمهورية نصف العربية والعالم الإسلامي وقار الإزاعة والتلفزيون العربي والذي سوف يجدينا بصوته غدا في صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني قاري الإزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة أيها الإخوة المؤمنون سؤال عمر بن عبد العزيز قالوا له لماذا لم تتحدث إذا ما جلست في مجلس فقال عقلي في النار وهم فيها يصفرخون. وتاه عقلي في اهل الجنة وهم فيها يتزاورون. فمع اهل الجنة وهم يتزاورون مع تلاوة قرآنية مباركة تتمع لها العيون وتقشعر لها الابدان وينجلي بها الصدى عن القلوب. اتناوى قرآنية مع علم من اعلام اتناوى في جمهورية جنسة العربية والعالم الاسلامي وقارئ الازع والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة صديرة القارئ الشيخ طاها النوماني اسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق ولي والحضراتكم بسهل تصدق من الشيطان الرجيم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 كذ كبك كق الن بصف في الأوم ض توان من تؤ والله ظالب على أمره والله ظالب على ولمّا بلغوا عشرًا آتيناه حكم من وراء ذلك وكذلك كما والله غالب على تو آسین او هو موعف وراء ودسء الذي هو في بيتها عن نفسه وقال ايذا قال معاذ الله و عننا في كل والله قاتل الاباء ووالدك قال ماذا الله يجير ربي اقدم <تصفيق> Amen. Oh, oh, oh. ولقد ذَمَّمَ مَن بِجِنٍّ به بها <صريبا> <صريبا> لقد أمر بيجي و وأن... أمر بيجى ولقد أمر بيجي Wo mid المخلصين استبق الباب، واستبق الباب، وقد تطقمي صفو من دفون، والخير سير. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا نَذَا الْبَابِ قَالَتْ قادم يا مولان قال <تصفيق> <تصفيق> وحشی تا لم ما را امين فبوق ذمن دورن We're am mm -hmm. قادر جلال فرار آب But the انا لا انا مَن نَّنْتَ العزيز الْعَظِيمِ تُرَاوِتُهُ فَتَاهَا عَنَّ ما سمعت بمكرهم لارسل إليهم من لو لهن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة آده ایشه وَا أَتَمَّنْ كُلَّ وَإِذَا سَمِعْنَا قالت اخرج عليه <تصفيق> وآبت <تصفيق> كل وقلنا عاشا لله، قلنا one وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنَّ هَذَا إِلَّا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فستاصا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قال رب السجن أعب إليه قال رب السجن أعب إليه قال اَطَّبَّ جَاءَ بَلَغُوا بُنْقُوا فَصَرَفَ كَيْفَ تَجُونُ مَنِ اسْتَنَجُوا قال رب السجن أعب إليه مما يدعوني دليء وإلا تصرف عني كيدون أب إليكنا وأب من الجليل فاستجاب له رب فاستجاب, له رب فاستجاب له رب تَجَاوَزَ بَالَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا و It's going to in The fall know, oh, the of the moon بی ما فوقه لا الا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء TO مِن đi sha song lang đi يا واحداً جرياً بعضهم متفرقون غير من الله الواحد القادر ما تعبدون من إن الحكم, إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا لا أرَنَّه لا يعلمُ وَدَقَّ اللَّهُ لَعَلَيْهِ